بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه أ ن انذر قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن اعبدوا الله واتقوه و أ ط ي ع و ن يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل مسمى إ ن أ ج ل الله إ ذ ا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون د ع و ت قومي ليلا و م ه ا ر ا فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اقلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا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 أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهم منورا وجعل الشمس سراجا والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ا ل رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا